يا سناوذي <تصفيق> يا مسعودي الصالح، الذين آمنوا واتقوا الله وصلوا إلى الله، قلوب الله بذكر الله، اتقوا الله وصلوا، وأحلا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 aya ya ya اللهم اتقبله يا رب العالمين توبتنا وصالحا ديوانا توبتنا وصالحا ديوانا اللهم اتقبلنا توبتنا وصالحا وحول احوالنا الى احسن الحال يا سديد يا من بحدث محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا